وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زن جبينا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم الدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أمم ثورا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 إن هذا كان لكم جزاء أو وكان سعيكم مشكورا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا